بسم الله الرحمن الرحيم والعصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحا إلا الذين آمنوا وعملوا صالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصب